شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان فبأي آباء ربكما تكذبان مدهان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 فيهما فاكهة ونخل ورمى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي ربكما تكذبا حور مقصورات في الخياب فبأي آلاء ربكما تكذبا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان